صلاة القيام عذابكم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ذَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآهُ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 فذَلِلك كُنتُم مِن قَلُ فَمََّ اللهَّ عَلَيكُم فَتَبَييَنوا إِ اللهَّه كانَان بِماَا تَعمللونَ خَبير لا يَسْتَو قاعِدونَ مِنَ المُؤْمِلينَ غَيرُ إ الظرَرِ وَالْمجاهدونَ في سَبيل لللهِ بِأَموالِهِم وَأَمفُسم.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 إَِّذِينَ تَوفَّهُم الْمَل إِكَ تُظَالِمِ أَْفُسِم قالوا فِي مَكُُمْ قالوا كَُّ مستُسْتَضَافينَ فِي الأرض قالوا أَلَمْ تَكُنْ أأَرْض اللهَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهجرُِ فيِيهَا فَألَائِكَ مَؤْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِير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 وَل تُجدعَ الذيينَ يَخْتانونَ أَفُسَهُم إ إن اللهَّه لا يحب مَنْ كَ خَوْوًا أأَثمَا يْتَخْفونَ منِن الناسَّاس وَلَا يستْتَخفونَ منِن الله وَلَا يَستَْخفون منِن اللهَّ وَهُو معهُ إذ يبيتونَ ماَا لا يَرضَّ مِنَ القَوول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 ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ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 ومن اصدق من الله قيل لا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء ان يجزه به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيف وَاتَّخَذدَ اللهَّهُ إبهِ مَ خَليلَ وَلِلَّهِ مَا فيِي السماوَاتِ وَماَا ف الأرضِ وَكان اللهَّهُ بكُلّ شَيئءٍ مُحيطاء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 وَما تَفعلوا مِن خَير فَإِن اللهه كانَان بِهِ عمَا وَإِن مرأةٌ خافَة مِن بهَا نُشزًا أَ إعراضًا فَلا جُاح عليهلَهِمَا أي يُصْحَا فَل جُنهاَ عليهلَهِمَا أي يُصِحَ بَنَهُماَا صُحى وَصُلْحُ خَير وَحضرِرَة الأفسُ الشح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 وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَلِيًّا حَمِيدًا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 وَالْكِتابابِ الذيين الزَّل على رَرسُولِهِ وَْكِتابَ الذي أَزَل مِنْ قبل وَمَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلائكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَررسُولِهِ وَالْيَْمِ الآخرِ فَقدَدُ ضَلَّ ظَلَلَ بَعيدَا. <تصفيق>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 والَّذِينَ آمنوا بِاللهَّهِ وَررسُلِهِ وَلَمْ يُفَِقُ بَيْن أحدَد مِنهُ وَلَمْ يُفَِق بَيْن أحدَدٍ مِنهُم أُول إِكَ سَْوفَ يُؤْتهِمْ أجورَم وَوكان اللهَّ غَفُور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 وَآتَيْن مساسُ طَانَ مُبِينَا وَرَفَعنَا فَنْقَهُم الطُورَ بِمثَاقِهِمْ وَقُلْناَا لَهُدُخُلُ الْ البابَسُ الجدَا وَقُلْنا لَهُم دُخُلُبابَسُ الجدَُ وَقُلنا لَهم لا تَعدْوا فيِي السَّبد وَأَخَذْنَا مِنهُم مثاقَ النالِيضَا